فإن كان لهم ولد فلكم الرضو مما ترك من بعد وصية يوصين بها أودين ولهم الرضو مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توفون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد